وها قد اراه الله مناسكه وارنا ي مناسكنا ما وقف ابراهيم موقفا الا وحجاج بيت الله يقفونه اليوم على مر الدهور والازمان وارنا ي مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وارتبط البيت بإبراهيم عليه السلام عليه إن أولا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 إذا بقدمه و غ تغوص ي في ر الصخرة حاف أقدامه وهذا هو مقام وتلتثق هو إ ب ر ا ه ي م و ب ا ل م ن ا س ب ة كان مقام إ ب ر ا ه ي م م ل ت ص ق ا ل ك ع ب ة م ل ا ص ق ل ك ع ب ة ل أ ن ه الموضع الذي وقف فيه وبنى ا ل ك ع ب ة وتركه هكذا وجاءت قريش على كفرها وشركها و أ و ث ا ن ه ا تعظم البيت ولذلك جاءت في ل ا م ي ة أ ب و طالب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 وجاء عمر رضي الله عنه لما ر أ ى أ ن الناس يصلون في المقام والمقام ملاصق والله يقول و اتخذوا من مقام إ ب ر ا ه ي م مصلى والمقام ملاصق ل ل ك ع ب ة أ خ ذ المقام و أ ز ا ح ه و أ ب ع د ه في المكان الذي هو فيه من أ ج ل أن ل الا يمنع ا ط ئ ف يمنع ن الطواف و ا زال المقام اليوم م ي الطائفين الطواف ولذلك المقام هو الذي ي ه ر ع إ ل ي ه الناس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 أ ش ب ه الناس به عروه بن مسعود الثقفي و ر أ ي ت إ ب ر ا ه ي م عليه السلام أ ش ب ه الناس به صاحبكم أ ش ب ه الناس به صاحبكم أ ي رسول الله محمد صلى الله عليه و سلم كان فيه شبه من ابراهيم و كان يحبه و لذلك سمى ولده إ ب ر ا ه ي م ا ل ت س م ي ة أ ن ت تسمي على من تحب لو ان عندك صاحبا عزيزا تسمي عليه تسمي على والدك تسمي ولدك على أ ب ي ك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 ا ل أ ص ن ا م حسن واحد يمشي للشيخ ميت في قبره يا شيخ ت س و ل ي و س و ل ي و س و ل ي وتنجحني وتنجح ولدي و أ ن ا قدمته وناس المعاينه يقبلوني والله الشيخ لا يقبلك ولا يقدر عليه ناس ا ل م ع ا ي ن دير ما يقدر عليه الشيخ كلمه الشيخ لاقي في قبره تقول اللهم اغفر له وارحمه و ع ا ف ه واعفو عنه و أ ك ر م نزله ووسع مدخله تدعو له و الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا في اللنا و ا ل إ خ و ا ن ن الذين ا سبقونا ب ا ل إ ي م ا ن الشيخ إ ذ ا سبق ب ا ل إ ي م ا ن تدعو له يقولك ل يا شيخ جيتك م ث ي م م ن بيه ماي قدمت ي ق ب ل و ن ي في ا ل ش ر ك ة دي بل ا ل ه يقدم أ و ر ا ق ه ي ق ب ل و يقول الشيخ ده يقولك ل ما بيفعل والله م ش ي ت ل ه و قدمت و ج ب لوني عشر ة مراتر دوني لما مشيت الشيخ ي ق ب لوني يا شيخ ن ا والله ل و م ك ن تمشيت كان ي ق بلوك الله رد الله رد لك ما في زل بذلك شيء و اليس م أ هذا هو مشكاه أ ل ي س هذا من م ش ك ا ت ا ل ن ب و ة واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك إ ل ا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أ ن يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت ا ل أ ق ل ا م وجفت الصحف اياك نعبد و إ ي ا ك نستعين لكن المره كان ب ج ي ب الحطب ت ق و ل ك هاشفيت ل ا ي اولادي أ ن ا أ ج ي ب الحطب و أ خ ط ف ي إ ب ر ا ه ي م بالله أ و ل ا د ا يشفو ما شفاؤه ا ا ل آ ل ه ة التي لا تنفع ولا تضر يا أ خ ي إ ب ر ا ه ي م بنفسه يقول واذا إ ذ مرط فهو يشفين و إ م ر ض فهو يشفين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 ننادي ربنا وفي النون اذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وايوب أ ي و ب إذ ن د ى ربه و أ اذ نادى ربه ر... انيق اني مسا يضر وانت ارحم الراحمين قال الشيخ بيطلع من قبره يغضي حوائج المريدين في الدنيا و ج ر ى ج ع ت ا ن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 جاءه جبريل عليه السلام وقال له أ ل ك ح ا ج ة يا إ ب ر ا ه ي م قال أ م ا إ ل ي ك فلا و أ م ا إ ل ى الله فلا إ ب ر ا ه ي م معلق في الهواء أ ح و د ما يكون و جبريل يمكن أ ن ينفعه في هذه ا ل ل ح ظ ة ل أ ن ه لما قل لما قل يا ب ر ا ه ي م و وضع في الميدانيه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 بولوده في عقبه يعقوب والعيس هو أبو ابو ل ر و وإسحاق هو م أ الروم ع ي س أبو ا ل ويعقوب هو أ ب و بني اسرائيل والعيس أ ن ج ب الروم جاب الروم、كريم. الروم دا و ل ت ل ولد ر و ب ا دي ك الروم دي انجب العيس روما بعد أ ن تزوج بابن بنت عمه إ س م ا ع ي ل إ س م ا ع ي ل ما ود عمه اسماعيل, إسماعيل, ما إسماعيل عمه العيس ولد اسحاق و إ س م ا ع ي ل عنده ب ي ت العيس زوج بنت عمه اسماعيل و أ ن ج ب منها قوما أ و رجلا سموه الروم وسموه الروم ل أ ن ه كان شديد البياض أ ب ي ض شديد ق م سموه الروم وصار وبعد... وبعد ذلك جاءت أ و ر و ب ا كلها الحالم ده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 صاحب الطوفان هو دين آ د م والملائك قبله هو دين نوح صاحب الطوفان وله دعاه و د النبي وصالح وكلاهما في الله مجتهدان هو دين يعقوب النبي ويونس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 الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان واولو ا ل ن ب و ة ما منهم أ ح د يهودي ولا نصران بل مسلمون ومؤمنون بربهم حنفاء في ا ل إ س ر ا ر و ا ل إ ع ل ا ن ا ل إ س ل ا م كان دين ا ل أ ن ب ي ا ء ولذلك فلما بلغ معه السعي وقال يا بني اني ارى في المنام اني اذبح قال يا ابد افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلما فلما اسلما اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها ابراهيم بنيه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 فعلا يمهل ولكنه لا يهمل يعطيه مهلا ان الله ليملي ا للظالم من ا ل ت م ا ن ي ن ا ت اتلوا ت مجازر ا ن ن ي م ص ب ر ة وشاتينه وشارون ياتوا في أ ر ض الله ف س ا د ة كم هو حليم ربنا ان بطش ربك لشديد هكذا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 أن يتقبل م اللهم وإياكم أجمعين ا ي انصر ر ب ا ويا اخواننا مؤذراً في فلسطين اللهم انصر اخواننا ا المستضعفين في انصر في العراق اللهم انصر اخواننا في العراق اللهم انصر, في العراق. اللهم انصر المقاومه في العراق